الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الكلام في اعتبار الرجوع الى الكفاية حيث اشترط في الاستطاعة الرجوع الى الكفاية اي التمكن من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع اما فعلا او قوتان واستدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه الأول أن الايه بظاهر مفهومها تدل على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فإن من كان حجه مستلزما لوقوعه في الحرج بعد رجوعه لحاظ عدم تمكنه من المعيشات فانه لا يعد مستطيعا عرفان الوجه الثاني التبسق بمعتبرة عبد الرحيم القصير وقد ذكرناها فيما سبق محصل هذه الروايه <تصفيق> هي في الباب السابع بس انا اخ نعم <تصفيق> <تصفيق> ألي، قال سأنب حفص الأعور، وأنا أسمع. عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت قال ذلك القوه في المال واليسار فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع باب تسعة من ابواب وجوب الحج حديث ثلاثه ومن الواضح ان صدق اليسار يتوقف على الرجوع الى كفايا الوجه الثالث <تصفيق> روايه ابي الربيع الشابي ولا توثيق له إلا بلحاظ كونه من رجال تفسير علي بن إبراهيم وقد سبق أن كون الشخص من رجال تفسير لا يوجب وثائق بلي خمس بعد تسعه من ابواب وجوب الحج حديث واحد سئل أبو عبد الله عن قول الله عز وجل ولله على الناس فقال ما يقول الناس يعني العامة كيف يفسرون الايه قلت له الزاد والراحلة قال سئل ابو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد وراحله قدر ما يقوت عيانه ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه حتى يحج لقد هلكوا إذاً فقيل له فما السبيل ما معنى السبيل في الآية قال السعة في المال إذا كاد يحج ببعض ويبقي بعضا لقوة عياله وجه الاستدلال للخضار احدى نكات النكتة الاولى ان يستدل بالذيل اذا كان يحج ببعض ويبقي بعضان وهذه النقطة غير تامة لأن غاية مفادها في اعتبار بقاء مقدار من المال من أجل عياله إلى حين رجوعه ولا يستفاد منها أنه يعتبر قدرته على المعيشة بعد رجوعه النقطة الثانية أن يستدل بالتعليل قال لقد هلكوا إذن ومفاده ان كل ما يوجب الهلاك فهو رافع للوجوب وبما ان عدم رجوع الشخص الى كفايه موجب لهلاكه اذا فيعتبر في وجوب الحاج عليه الرجوع الى الكفايه وهذه النكته تعني ان مفاد الروايه هو مفاج قاعدة نفي العسر والحراج وحينئذين فيختلف المدعى لأن مدعانا والاستدلال بالروايه على اعتبار الرجوع الى الكفايه وان لم يستلزم عدمه الهلاك ولذلك من الخارج أقول ولذلك السيد الإيوام يقول لا يجب الحج على طالبة العلم لأن طالب العلم إذا رجع يحتاج إلى أن يعطى الشهرية حتى يعيش فلا يرجع الى كفايه حتى لو بو حرج عليه وليس حرج عنه يذهب ويحد ويرجع طبيعي ويستلم بعد بعدئذ ويمشي فليس حرجا عليه عدم رجوعه الى كفاية وليس حرجا عليه ولا يوجب هلاكه لكن بما انه غير واجدين بما انه لا يجد كفايته اذا رجع فلا يجب عليه الحرج مع قطع النظر عن حرج عدم الحرج إذن المدعاه هو الاستدلال بالروايه على ادب الرجوع الى الكفايه معتبر في حد ذاته لا من بابي باستلزام عدمه للحلاك او الحراج وهذا لا يثبت بالتعليل النقطة الثالثة لا <تصفيق> يعني انه ليس اجيرا مو مثل الموظف جات قادر على المعيشة بالقوة لأنه موظف أما أهل مسكين عاطل باطل والطلمة عاطل باطل لا هو موظف حتى مثلا هو قادر على المعيشة بالقوة ولا هو يملك فهذا يرجع احتمالاً بعد ما يرجع المرجع يبطل ما يبطل مثلاً أو يموت المرجع ويخسر المؤمنين أو هذا مثلاً يحذف اسمه من القائمة وهكذا يعني مثلاً ليس المغمونة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> النقطة الثالثة التمسك بإطلاق هذه الفقرة وهي قوله هلك الناس إذن لئن كان الفقرة تبدأ منها هذه لئن كان لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس مقتضى اطلاق هذه الفقرة عدم كفاية الزاد والراحلات في الاستطاعات وأن المعتبر فيها وجدان ما يغنيه عن الناس حين حجه وبعد حجه وهذا الاستدلال مشكل ايضا فان عدم كفاية الزاد والراحلة في وجوب الحاج لا يستلزم تقوم الاكتفاء بالرجوع الى الكفايه وبعبارة اللخ كما يقول الفراغيون وبعبارة اللخ عدم الاكتفاء بالمطلق لا يعين مقياد خوف هذا الوجه الثالث اللي استدلنا به لا الوجه الثالث الثلاث الوجه الرابع ان يستدل كما استدل سيدنا خدسة الراح في المعتمد بدليل ذفي العسر والحراج وهذا يقتضي أن اعتبار الرجوع إلى كفايه محدود برفع الحراج وقد أشكل صاحب المنتقى والمرتقى على دليل نفي العسر والحرج بإشكال دعاء وهو ان مشتعر بالهناء دليل نفي العسر والحرج على الأدلة الأولية غير تامين لأن غاية ما يستفاد من هذه النصوص نحو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ما مضمون الايه الاي ما, ما يريد ان يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم كذا مضمون الآية. راجع الآية. مفاد هذه النصوص الإخبار عن سماحة التشريع. وأن من خصائص الدين الإسلامي أنه لم يبنى على الحراج ومشقة العباد فإذا لا يستفاد منها الا الاخبار عن ملاكات التشريع لا انها انشاء ناظرا للادله الاوليه ومقيد لها بغير فرض حراج ويلاحظ عليه إن النصوص على قسمين قسم واحر فيما يقول حيث لا يستفاد من قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلا الإخبار عن ملاكات تشريع ولكن هناك قسم آخر ظاهر في الحكومة نحو قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حراج فان ظاهره النظر للمجعولات الشرعيات، وانها لا تشمل فرض الحراج وهذا هو معنى الحكومه ولذلك تمسكت الصادق عليه السلام في موسكة عبد الأعلى مولى آل سام بهذه الآية لمثل وجوب رجل وقع على غفره فجعل على اصبعه مرارا معلوم مرارة. مرار <تصفيق> كيف يمساح قال هذا وأشباهه إمام يقول هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الديني من حراج امسح عليه يعني على المرارات فنسى وجوب المباشرة للقذان بالآيان هذا تمام الكلام في هذا الشارط وهو الرجوع الى الكفاية مسألة الرابعة والعشرين مسألة الثالثة والعشرين واضحة لا نتكلم اذا كانت عنده دار مملوكة، وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكن فيها، كما إذا كانت يعني الأخرى موقوفة. مثلا موقوف على العلماء وهو من العلماء مثلا أو موقوف على الهاشميين وهو من الهاشميين أو على أهل بلد فلان وهو من أهل البلد كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار المملوكة وصرف المال في الحاج ويجري ذلك في الكتب العلميه لو عند الإنسان مكتبه ضخمه ولكن هو يستطيع أن يبيعها ويذاكر دروسه في المكاتب ال عاما يجب عليه بيعها وصرف ثمنها في الحاج فصل بعض المعلقين على العروه بين الوقف العام والوقف الخاص فإن كان وقفاً خاصاً كالوقف على ذرية فلان وهو منهم فحينئذن يجب عليه بيع ملكه وإن سكن في الوقف وإن كان وقتا عاما على المؤمنين أثلان او على العلماء فلا يجب ولا وجه لهذا التفصيل ما داما السكنة في الوقف ليست حرجا عليه لأنها لا توجب مهانته أو الخدشة في اعتباره بين الناس نعم هناك تفصيل اخر وهو انه اذا كان الوقف في معرض الزواج فهو يحتمل انه لو باع داره وحج بثمنها أن لا يتمكن من السكنى في الوقف طويلان لمعرضية الوقف للزوال فحينئذين قد يقال بعدم الوجود في هذا الفرض سواء كان الوقف خاصا أو عاما ولكن الصحيح هو دوران الأمر مدار الحراج فإن كان احتماله أو علمه بزوال الوقف موجبا لوقوعه في الحاج من حيث السكان بعد رجوعه فلا يجب عليه الحاج وإلا فهو واجبون يأتي الكلام في المسألة الخامسة والعشرين